احفظ مصرنا وحد شبابنا اللهم احفظ مصر بلد الامن والأمان والسلام يا اللهم أصلح أمر بلدنا وأصلح أمر حكامنا وأصلح أمر بلادنا ومن فيها ومن يسكنونها ومن يريدون بها الخير أمين رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون كما قلنا موضوع الحوار هو الإصلاح مسؤولية الجميع ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفترة فضيلة الشيخ أحمد صبري من كبار علماء وزارة الأوقاف أهلا مرحبا بحضرتك هذه الفترة حياكم الله لأنا سهل يا مستدفى أهلا بحضرتك يعني نود بداية إذا كنا أن نتحدث عن الإصلاح فنود أن نبدأ بأمر الله سبحانه وتعالى وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ذهبنا وإصرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئرتنا وتوفنا مع الأبرار الحقيقة الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح فقال في القرآن الكريم ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله والذي نفسي بيده لا تؤمن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم والحديث عند الإمام البخاري كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال من أمة أمة قائمة بأمر الله لا يطرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هذه النصوص القرآنية والنبوية يستنبط منها أن الإصلاح والنهي عن المنكر والتصد للفساد ضرورة شرعية ومن مسؤولية الجميع. حينما يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمات يدعون إلى الخير وامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه قاعدة التصد للفساد في إصلاح المجتمع بأسره. اهتم الإسلام بهذا فوضع له المنهج والبرنامج الذي يصل بالمجتمع إلى بر الأمان وإلى بر السلامة في مسألة الإصلاح لأن مسألة الإصلاح ليست قضية الحاكم فقط ليست قضية المسؤول فحسب بل هي قضية الحاكم والمحكوم قضية الراعي والرأي قضية الكبير والصغير قضية الرجل والمرأة قضية التيارات المؤيدة والمعارضة الآن لننزل الكلام في أرض الواقع. <تصفيق> قضية الإصلاح هي قضية شعب قضية أمة ليست قضية فئة بعينه ولن تأتي قضية الإصلاح بفصيل بعينه أو بفريق بعينه بل ستكون على جميع المستويات بالمؤيدين والمعارضين هذا إذا أردنا أن نصل إلى أقرب طريق للإصلاح وإلى أقرب نقطة نستطيع الوصول لها بأمر الله سبحانه وتعالى. <تصفيق> المنهج في هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاصلاح قبل أن نتكلم عنه تجد ان هناك مظاهر لهذا الست يعني نود أن نحلل هذه المظاهر حتى نضع ايدينا على على المرض فنحاول اصلاحه لنكن صرحان نعم ويشاركنا الاخوه المستمعين في وضع الحلول لهذه المشاكل التي نتحاور فيها الفساد تجده في كل نواحي الحياة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الثقافية صدق الله القائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقد تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجود السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم هذا الحديث عند ابن ماجه والحاكم والطبراني من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذن بان لنا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لابد أن ندفع الضريبة ضريبة المعصية ضريبة الفساد ضريبة الأخطاء من أجسادنا ومن سعادتنا ومن أمتنا في الدنيا بالإضافة للعقاب في الآخرة يعني ضريبة الفساد حتى نحلل هذا الفساد نحن ندفعها من أيها أستاذ ثابت نعم. من أجسادنا أمراض لم تكن في الـ في في في الأجيال السابقة مشاكل اجتماعية مشاكل سياسية مشاكل حتى من غير المسلمين حينما يسلطوا على الأمة الإسلامية وصدق الله عز وجل القائل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة عباد <تصفيق> لأنه ضريبة مقدمات ونتائج فساد إذن لابد أن نتحمل ضريبة هذا الفساد في أجسادنا في صحتنا في أمتنا من خلال سعادتنا من خلال استقرارنا الأمة يعني نزل عليها في فترة من الفترات الأوجاع التي لم تكن في من سبقون على سبيل المثال في الأمراض الكبد السرطان فشل الكلوي أحصائيات هناك أحصائيات صعبة في هذا المجال. في هذا المجال. يعني يعني يعني مرض السرطان انتشر بشكل خطير جدا في صفوف المجتمع. سمعنا قبل ذلك عن أنظمة فاسدة كانت تستورد ال الأدوية المسرطنة أو المسرطنة التي كانت تصيب من يقترب منها بهذا المرض العذب لا. الفاحش حينما انتشرت الذناع العري السفور التبرج. الزواج العرفي التطفيف في الكيل والميزان الغش التدليس النصب الحياة الضنك، الغلاء الفقر جور السلطان نهب الأموال وأكلها بالباطل سرق الرشو والاحتكار البأس الشديد بين المسلمين الخلافات الشديدة الآن ونحن في, في, في, في أشد الحاجة الآن إلى أن نقف وقفه محاسبه لأنفسنا الثارات المؤيدة والثارات المعارضة تحولنا الخلاف, ليخل... الخلاف إلى خلاف لا بد أن يكون هناك اختلاف أدب الاختلاف ليس موجود صدقت للأسف. حينما قلت تحولنا الاختلاف إلى خلاف نعم. خلاف نعم. تضاد لا نستريح لا نجتمع على مائدة واحدة بل كلهم مما يريدوا أن يطبق ما يريد ويرى و... رأيه هو الصحيح وفقط وبالأمس الاعتداء على منشآت من قبل فاتدع فاتدع نعم. المقرار على مقرات الحرية والاعتداء على, ولا على, ولا على الأشخاص والاعتداء على المساجد في يوم الجمعة وصلت السفاء نعم وأيضا نخطئ من يتحدث في السياسة <تصفيق> على على منبر الصلاة الجمعة <تصفيق> ربما في جرس لن نقول رأيا ربما يبصرهم بما يقول الدين في هذا المجال ولكن لن نقول رأيا فلسفة الاختي نعم الاختلاف ما بيننا فلسفه الراي والراي الاخر الان تحولت الى ساحه معركه الان تجد مثلا اعلاميا في في في, في وانا اعيب بشكل خطير جدا وبشكل فجوه لا يتحمل الساده الاعلاميون السياسيون لا. هذا النقد اللاذع هذا النقد اللاذع حينما يجلس اطفالي امام شاشه تلفاز ويسمعون حوارا هالك بمثقف وبسياسي او معارض لا. ماذا اقول لاطفالي والله حينما اللي مجلس مع الطفل الصغير ويقول هذه النخبة هذه هي هي الفئة المثقفة التي ستنشر بالإصلاح في المجتمع في المستقبل كيف هذا هذا الخلاف هذا الخلاف الرهيب الذي أراه الآن من المسؤول عنه ولمصلحة من هل هو لمصلحة المجتمع أم لمصلحة أشخاص بعينه عدة جهات مستثابتة لنقف على الحقيقة مرة والاعتراف بالمرض أو الخطوة من خطوات العلاج هناك عدة جهات في مصر. قامت بترجمة صور الفساد في إحصائيات في أرقام نذكر منها ما يلي 730 ألف قضية فساد في العام لا إله إلا الله تعرف ماذا يعني هذا الرقم الرقل يستثابت 730 ألف قضية فساد في العام الواحد يعني قضية فساد كل دقيقة ونصف نتعف الفساد كل دقيقة ونصف قضية فساد ترتيب مصر في مؤشر في مؤشر مقاومة الفساد والشفافية في على مستوى العالم رقم سبعين بلد الأزهر بلد العلم والعلماء بلد الحريات رقمنا في الشفافية ومقاومة الفساد رقم سبعين كأنه كان هناك تعمد لغض الطرف عن الفاسدين والمفسدين حتى يعني كنا في في في درجة صعبة جدا ستمائة مليار جنيه تقريبا قيمة الدين المحلي يعني كل فرد تقريبا مدين بحوالي تسعة آلاف جنيه مئة وخمسين ألف حالة سرطان سنويا سنويا مئة وخمسين ألف حالة سرطان نسبة الأمية أكثر من أربعين في <تصفيق> المية أنت أمية الخراء والكتابة في مصر للحبيبة أنا أذكر أني استمعت إلى حوار من أحد العلماء المصريين في وكالة ناسا الأمريكية علم مصري ولد في مصر وتعلم في مصر ثم غادر أرض الوطن وذهب وعمل في ناسا وكالة ناسا الأمريكية فالمذيع سألوا سؤال كيف نحن وكيف الأمريكان في التقدم العلمي وكيف البعد بيننا وبين ناسا فأجابه هذا العالم بإجابة كانت بالنسبة لي كالصائقة قال للمحاور بيننا وبين أسوار وكالة ناس العالم العالمية مئة عام مش بيننا وبين وكالة ناس. بيننا وبين أسوار وكالة ناسا خلف التعليم شو الحقيبة التعليمية تحتاج إلى مجهود جبار من عقول وعندنا هذه العقول لكن اين هذه العقول في ساحه الاختلافات المريرة الان وهم يبدعون في الخارج حيث يتوافر لهم الامكانيات نعم عندنا في مصر الحبيبه 9 مليون عامل خمسه من الرجال واربعه من النساء 16 مليون عاطل يبحثون عن فرصه عمل 200 مليار جنيه مهربه من اموال الشعب هذه لمحه بسيطة يا استاذ ثابت ليتبيّن المستمع لماذا اختارت محطة الإذاعة كلام الان الحديث عن الإصلاح وكيف انه مسؤولية الجميع الكبير والصغير الرجل والمرأة المتدين وغير المتدين المؤيد للحكومة والمعارض للحكومة البعض يعني قد يعجب علينا اننا نتحدث احيانا كما يقولون في السياسة هذه ليست سياسة هذه ليست هذا هو حالنا كما نعم هذه حالنا المريمة نتحدث عن حالنا لا نتحدث في لا. السياسة لسنا من رجال السياسة ولسنا نتحدث عن المجتمع والصحة المجتمع لأن ما يحدث الآن على الساحة السياسية يؤثر في المجتمع بأثرة صدق صدق نعم. نعم نود أن نتحدث عن الإصلاح كضرورة شرعية لا. وحاجة إنسانية بعد ذكر هذه الـ الـ الـ الإحصائيات وبعد ذكر هذه نمزج من صور الفساد أنا لما أن نتكلم عن هذه الضرورة الشرعية الفقهاء العلماء الدعاء أهل الإصلاح يرون أن الإصلاح ضرورة شرعية دليل ذلك قال الله عز وجل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله لي توكلت إليني كما أوجب الله على ولي الأمر القيام بالإصلاح فقال تبارك وتعالى الذين إمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إذن هذا الإصلاح أصبح ضرورة شرعية وحاجة إنسان لا يستطيع الإنسان أن يعيش من غير إصلاح ولذلك الآن ننادي على جميع الفئات في المجتمع على المؤيدين والمعارضين نقول لهم نبتغي الإصلاح نريد هذا الإصلاح في واقعنا في حياتنا نريد إصلاحا في حقائب التعليم في حقائب الصحه في حقائب السياسه في حقائب الاقتصاد نريد اصلاحا في كل المجالات نريد من المؤيد والمعارض ان يضعوا ايديهم في ايد بعضهم البعض بدل ان تتحول اموال الشعب الى نخيرة تصدر في صدور شعبنا هذه الصدور العاريه وبدل ان تتحول الى قنابل ملوثوم تلقى على المؤسسات والهيئات وعلى كذا وكذا وكذا إلى آخره بدل أن يتحول الاختلاف إلى خلاف شاسع بينكم ألا نتقل الله عز وجل في وضع بلدنا في هذا الفساد العريض الذي ذكرناه الآن وهذا الفساد لا يحتاج فقط إلى ايدي الحكومة وإلى ايدي المؤيدين بل يحتاج الى ايد المعارضه قبل المؤيدين لا. للحكومه لا تكاتف. لنتكاتف معا لنخرج بوطننا من هذا المأزق اسمح لي يا استاذ ثابت ان اقول لك على الهواء والله العظيم ما اراه الان احزنني من القلب والمني وابكى قلبي لان هذا الخلاف المرير ابتعد بنا بعيدا جدا عن من اعادوا وليس في فطن واحد كلنا اعداء بالضبط. بالضبط بالضبط كأننا كأننا الهدف هو أن نصل إلى كرسي الحكم فقط وأن نصل أن نجلس على هذا الكرسي وأن نسيطر على لا لا لا لا يا أحبتي جزاكم الله خيرا بدل أن يتحول الاختلاف فيما بيننا في وجهات النظر إلى أن نحرق مقار بعضنا البعض إلى, أن... إلى... إلى أن... أن... أن نضرب بعضنا البعض إلى أن تتساقط هذه الدماء بالله عليك نقطة دم واحدة ما الإسلام. نقطة دم واحدة بالأمس حقا. وأنا أطالع الأخبار وأذكي وأحلم على ما يحدث من الذي فعله وما حدث من قبل ومن السبب حينما يحاصر عالم جليل في بيت من بيوت الله حينما يتطاول بعضنا البعض حتى في المساجد حتى عبر شاشات التلفاز حينما يتحول الحوار الى ساحه معركه وكان الغلبة لي انا فانا الذي اجيد الكلام وأنت لا تعرف ان تتكلم هذا ما ارى بالامس وسمح لي أن أقول يعني بما أن فضيلتكم من علماء الضوء الأوقاف هناك بعض الذين يتحدثون بألفاظ لا تليق برجل يتكلم في الدين صدق لا أريد أن أقول إنها بديئة ولكنها بالفعل بديئة هيكت. هيكت. لا تليق برجل الدين أو يتحدث في الدين اسمح لي أن أنزل أمرا في أرض الواقع فهناك برنامج ينتقد بعض العلماء وبعض الدعاء هذا البرنامج مقدمه هجوم هجوما شرسا وأنا أقول لا يجوز أبدا تهجم على علماء علماء لكن لكن نسمح لي أن أقول شيئا صريحا لا حقيقيا لا في انتقاده كان صادقا لكن أسلوبه في الانتقاد كان سيئا يعني لكن أنا أفرق بين الأمرين التطاول على العلماء لا يجوز لا أبدا لا حتى لا لا يعني بأي صورة ولأ التطاول أصلا لا يجوز وأنا حينما أريد أن أصلح أنا أخاطب وأوجه من أخطأ بالأدب بالحسناء بما يرضي الله سبحانه. كانت نعم. تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة بالحسن. الآن تحول الحوار إلى ساحة من العراق. من الذي سيثبت جدارته بأن هو الذي على صواب وأنه الأفضل وهو الأجداد بكذا وكذا وكذا. أنت سولي صوتك. نعم. أنا أعلي صوتي. نعم كذناء. نعم. نعم. نعم. يعني نود أن نتحدث عمن يقوم بالإصلاح وما صفات هؤلاء المصلحين. نعم. الإصلاح يعني من يقوم بالإصلاح. تحياتي لكم نأخذ بعض التليفونات أخو المستمعين لأن هناك نصف منصات. السلام عليكم. وعليكم <سلام> السلام ورحمة الله وبركاته. قضي لي وقتنا الصالح. والله تحياتي لحضرتك السيدة ديف الكريم. ربنا يبارك في حضرتك. وبعدين حضرتك يعني أنا ربنا يكرمه ما يعني زي ما تقول أنا كنت ود بحاجات حاجاتي قوي هو أشفى صدري وقال كل ما ممكن إن إحنا نقوله. احنا لست هنقول ان شاء الله اكيد يعني ده حبيث. احنا متعودين من حضراتكم كده وغذاء الروح فعلا هو غذاء الروح بس, بس نتمنى بس. من الله سبحانه وتعالى ان يطلح ذاته بيننا ويجنبنا ما ظهر من عمى بطن حضرتك بسيها حاجة بسيطة او ينفسي اطالب فيها الحكومة منفعش في ان احنا نطلع قانون عدم التظاهر طول ما احنا بنقول يا ناس حرية الرأي وحريه التظاهر وحريه وحريه احنا بقينا في حرية مش حرية حريه احنا بقينا في كذبه no. ليه كل ما بقول حريه أو الثوره طلعت الثوره طلعت اوحش ما فينا احنا كنا في <تصفيق> ام ام و و و لا الناس يفهمون الحرية خطعا ولا يعرفون ان حرياتهم تقفوا عند حدود الحريات الاخرين للأسف موحداتك لما لاقي انسان م. حلو قوي وكبير قوي وسياسي قوي بيكلم في التلفزيون وقعد اسمعه وقالب عن ناحية تانية ألاقي مخالف ليه واسمعه حصل تضارب لما بيقول الاخ الدكتور ان ابني قاعد جنبي يقولي ماما قتال تأمين نعم نعم. وبعدين ده بيكون وده بيكون عقد. للأسف كلن يتحدث لمصلحته هو. هو. ولا يعلي مصلحة الوطن ولكنه يتحدث لمصلحة الوطن. أصبح للأسف. أذبحنا في فقيرة وذبحنا فعلا في فتنا في وذبحنا ثقوا. في فيريت فيريت هو في بلد من بلد العربية لذكر اسمه حصل فيها نوع من التظاهر بسيط طلع وكانون إنه فيه تظاهر. نعم هو المنع لابد أن نعبر عن رأينا ولكن. لا له... لكل ذلك لابد ان يكون له ضوابط دوابط. وشروط طب نعم. حضرتك دلوقتي لما لقي مثلا ناس رايحين لهم حق ان هم يروحوا في اي مكان يتجمعوا يقفوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كثيرة في هالدول التي يقولون أنها أق... يعني قمة في الدين القراطية يبقى إذا خلينا في الديمقراطية والحد بالتظاهر لكن نعم. إحنا دلوقتي عمرين ضغط على الحكومة يروحون هنا ويجوا من هنا ويمشوا. طب إحنا بعدين هو يعني احنا نعتقد أن الإصلاح يأتي من الحكومة فقط الإصلاح كدا. من الجميع وأولهم الحكومة هو أولهم. أو أولهم قول الأمر أولهم أستاذ شابت سعلا قول الأمر نعم. لكن أنا كشخص كواحد غير مش كده ده بيقول لي ده وده بيقول لي طب إزاي حد نصلح زادا بعدين. زي هنقوم بالإصلاح. وبعدين نسمع نقول حرب أهلية. حاجات بتدمر الناس ان شاء الله لن نصر ذلك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. مهما كان سنصل إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. في اننا في رباط الى يوم الله القيامه عمي. فان شاء الله هذه قول الله عمي. وهو لا يطغى عن الهوى الله فإن, فان شاء الله سنصل إلى ذلك ولكن لابد أن نصلح من أنفسنا جميعا أفراد وحكومات وأحزاب والجميع نعم ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال مشددونا ده بيقول آه ده بيقول لا أو ده كان يدمن يعني ده للأسف حتى في الخبراء هذا خبير دستوري يقول رأي وهذا خبير دستوري يقول رأي معارض مخالف يعني إذا كنت أنا لا لا أعرف مثلا أو لست خبيرا بالدستور فكيف من أين أستقر رئيس الصندوق والله والله يا أخي أنا سمعت موزها جزاها الله خير بتقول أنا معايا ماجستير أنا اقتراحتي لها جدا بتقول أنا معايا ماجستير والله العظيم أعد تقول للأرف الدستور فهمت إيشي حق يبقى إذا نسيب الكلام ده للناس اللي تسمع، نسيب الكلام ده للعلماء والناس اللي تقولنا آه أو لا لو أخلصنا, وخلصنا لو أخلصنا النية وخلصنا لا كنا في قصر, قصر الخمس ربنا يرحمنا إن شاء الله أنا شكره جدا وجزاك الله عني كل خير وحياكم الله السلام م. عليكم مرحباً تبارك الله يعني نود حضرت أن تعكسب على مخالفات الأخت الفاضي في الحقيقة تكلمت عن قضية بدأت بإنه يعني تنادي في الحكومة بمسألة التظاهر. هي كأنها تقول إنه المتظاهرين الآن، التظاهر الآن، إحنا أخذ طريق شيء جدا كل واحد بياخد حته وخلاص بعد. هذا من حقه. بقى ملكه, ملكه. يعني خلينا نقول مثلا نزل الكلام في أرض الواقع. متظاهري التحرير مثلا يغلقوا مجمع التحرير. تعلم يعني يغلق مجمع التحرير. تعلم إنه مصالح آلاف البشر يوميا تنهى في هذا المجمع. يعني يعني يعني إين أنا أنا أنا أنا أروح عند المحكمة الدستورية وأقف عندها ويعني أنا مش ماشي من للتحريض ومش مش حاطح مجموعة تحريض لما يمشوا من عند ال ال ال ال المحكمة الدستورية يعني أروح عند الاتحادي قصر الاتحادي لو قصر الحكومة وعندنا نعم وبعدين نروح مجموعة تانية عند يخلص لأنه هو المسؤول عن تحرير الإنتاج مديت الإنتاج وأصبح كل فصيل وكل فريق وكل مجموعة تسيطر على مكان حيوي في البلد كن اتحف لامتحن اتحف نعم وهذا اتحف للبلد نعم. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولذلك أنا أنادي في هذا الشباب في الفريقين أقول لهم جميعا ما هكذا يكون الإصلاح ما هكذا يكون بناء اقتصاد دولة ما هكذا يكون بناء سياسة دولة التخريب الوطني يكون اصلاحا بالضبط, بالضبط بالضبط هي بتنادي احنا بيننا وبين مرحلة منع التظاهر مرحلة طويلة جدا لان انا برأيي ان الحكومة الان تتعامل بحنان زائد وبرقة شديدة جدا في هذه الامور وكأن الحكومة تريد ان تزدق للناس انها تتعامل بشكل حضاري لكن للأسف الشديد احنا يعني المسار ليس حضاريا من الناس المعترضين والمحتجين على ما يرونه خطأا لسه نحن نتكلم بكل وبتقول وتقول أننا عندنا الدستور مثلا تجد أن فقهاء دستوريين خرجوا قالوا هذا أعظم دستور في العالم وتجد على النقيد من الفقهاء الدستوريين من خرجوا قال هذا أسوأ دستور فكيف ونحن نشتت أو من تأخذ رأيه في القراني أقول كيف لك, كيف لك هذا يتماشى مع القانون كيف, كيف, كيف ونحن نشتت شعبنا اسمح لي أيضا أن أقول الكلام أن وسائل الإعلام التي نشرت أكاذيف حول الدستور كمثلا سن زواج البنت هذا غير صحيح كمثلا أن الدستور أعطى سلطات فائقة للرئيس وهذا غير صحيح كمثلا أن الدستور به فجوات كذا وكذا وكذا, وكذا. و... و... تجد من يقول وهنا... هذه صلاحيات كبرى للرئيس وهذه صلاحيات ليست ملكة للرئيس وأنا, وأنا, وأنا استمعت إلى إحدى المحطات الكبرى الإخبارية وهي تستضيف إحدى المصوطات في الاستفتاء على الدستور وهي تسأله لماذا تقولين لا للدستور؟ قالت أنا, أنا لا لا أشجع على نعم أو لا أنا أنا فقط أفرز للمجتمع قضايا الفساد الموجود الموجودة. لا عن الواقع. لا عن الواقع. لا لا لا, لا, لا. لا, لا, لا, لا أقول للمجتمع ادخل هنا أو هنا لا. أنا أتحدث عن الفساد الموجود. فتجد إنه مثلا كانت تتسأل المذيعة هذه السيدة تقول لها ستصوتين بماذا؟ قالت لا قالت لماذا؟ قالت لأنه في مواد الدستور ليست طيبة قالت نس. قالت زواج البنات تسعة سنوات قالت هذه ليست مادة في الدستور يعني تخيل أنه الإعلام وصل بالناس إلى وهناك أيضا للأسف من من يقول أن, من يقول, أن من يقول نعم تدخل وهو بالضبط. مع الشريعة ومع الشريعة صدق الأسف يعني صورة سيئة هنا وهنا وقولي يبغى مفتحه ولذلك ولذلك القلوب القلوب ستشتعل غيظا وغضبا في مثل هذه المواقف. يعني حينما أجد من يروج لأكاذيب ليست حقيقية في الدستور وأجد على النقيب من يروج أنه من يقول لعن هو في الجنة ومن يقول لعن هو في النار سأجد أنه بين الفريقين هناك قلوب امتلأت غيظا وامتلأت حقدا لما تراه من هذا الأمر ويعني الدستور هو اجتهاد بشري ماذا يعني كلمة اجتهاد بشري؟ يعني هو غير من الخطا والصواب لا هو غير معصوم وليس دائما الذي وجد ومهما جود فقهاء الدستور تكون نسخه جواه وضع بشر نا. وهذه سنة الله عز وجل وان لم يكن الان ستجد عندما ما... ما... اكتب كتاب أنا... انا على المستوى البسيط يا استاذ فحينا ما كتاب بعد اشهر اذا قرأت هذا الكتاب سأجد خللا فيه واحتاج الى تعديل هذا الخلل وهكذا حياة الناس لكن الـ ولكن الـ أيضاً أحقاً الحق لا بد أن نقول أنه يجب أن يعني نحاول أن نوافق الأطراف لهذا ال هذا الضعف في هذا الدور ويكون وهذا دور الجميع وهذا, وهذا دور نعم. المصلحين نعم. الذين تصفون بهذه الصفات التي كنا نتكلم عنها قبل مداخلة الأخ الكريم اللي من يقوم بالإصلاح لابد بد أن تتوافر فيه بعض الصفات الصلاح والإصلاح نعم. لأنه فيه فارق بين الصلاح بين الصالح والمصلح نعم. الحديث تحسن زينب بانتجاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فجعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت فقلت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث الحديث عند الإمام البخاري الحديث ده بنوجهه لكل واحد يريد الاصلاح انه لا يكفي ابدا ان تكون رجلا صالحا تصلف الصف الاول فقط بل لابد أن ان تكون صالحا مصلحا لا لابد ان يكون مؤثرا بالضبط فلا بد من توفر شرط الصلاح الحلم والرحمة الحلم والرحمة في المصلح اين هذا الحلم هل هذا الحلم حينما يرى أطفالنا الصغار أن مقرات الأحزاب تحرق حينما يرى أطفالنا الصغار الاعتداء على الضباط وعلى عساكر الأمن المركزي ويقتل بعضنا بعضا حينما يرى أطفالنا هذه السيارات المهشمة أليست هذه من أمهال الشعب حينما يرى الأطفال هذه الكتابات التي تكتب على صور قصر أسنى الجمهورية بهذه الصورة وبهذا الشكل السيء هل هذا إصلاح هل هذا حل حينما يرى أطفالنا الصغار الذين لم يبلغوا الحلم هذه المعارك الشرسة التي تنشب بين المؤيدين والمعارضين هل هذا إصلاح حينما يرى أطفالنا الصغار محاصرة المساجد وإلقاء قنابل الملتوف في المساجد وحصار العلماء هل هذا إصلاح حينما يرى الأطفال التهجم على بعضنا البعض على شاشة كلفاف هل هذا إصلاح حينما يرى الأطفال الصغار إن من يتمكن من أخيه يطأبه بأقدامه هل هذا إصلاح؟ أين الحلم فيما بيننا؟ الرحمة. الحلم والرحمة نعم. الإخلاص هل المعارض يفعل المعارضة ابتغاء راجه الله ولا ابتغاء مصلحة؟ وهل المؤيد يفعل هذا لله أو لمصلحة شخصية أو لمصلحة ستعود على سيمة صد الناس؟ الاختلاف الحق لا يختلف ولكن الذي يختلف الحق والباطل بالضبط. فلو كنت انت على حق وانا على حق نعم. فالحق هو واحد لا يتجزأ ولن نختلف بالضبط ولكن او لن نكون في خلاف بالضبط. ربما نختلف ولكن لانه لك راي ولي وراي ربما يكون ده حت ولكن حتى, حتى ابين يكون هناك خلاف اذا كنا على حق نعم. ولكن طالما نحن في خلاف هناك ربما كان باطل مع حق او باطل وباطل نعم حتى المستمع يعرف الفارق الشاسع بين نعم. الخلاف والاختلاف نعم. الاختلاف أنا أختلف معك لا في لا وجهة, في وجهة في نظرك وأنت تختلف معي لكني أحبك أنت. كان هناك اختلاف في المذاهب. والاختلاف. الهدف منه الوصول إلى أفضل درجات الإجادة. وأفضل درجات الصواب واسعة. الضغط. أم أما الخلاف فأنا على خلاف معك مهما كنت على صواب وأنا على خطأ فلن أصل أبدا إلى نقطة للتجهيز. لا أرى إلا رأيي. نبغي رأيك أخا. خل... ولا نقول كما قال الإمام الشافعي راي صواب يحتمل الخطأ وراي غير خطأ يحتمل, يحتمل الصدق الأمانة نعم. الأمانة في في في من يريد إصلاح الأمانة في الأخ المعترض أو الأخ المؤيد نعم. الأمانة لابد أن تكون صاحب أمانة نعم. لابد أن يكون عندك أمانة في تبليغك لهذه الرسالة التواضع التواضع أصرخ أصرخ التواضع في المؤيد والمعارض التواضع نتحدث عن التواضع بعد هذا الإتصال التلفوني لأن ال معنا على الخط على الهاتف من عندك كتير عليكم وعليكم السلام وبركاته أهلاً ما عطيتها عيسى من اللجنة الدولية في مجلس الشعب؟ أنا بحضر المجلس الشعب السفير أنا بحضر كابتن ناجي الله يكرمك كابتن ناجي الله يبارك فيك العارم الفاضل الشيخ أحمد الصبر البرك الله فيك الله يبارك فيك ربنا يبارك فيك اللهم احفظك بالنسبة لمسألة الإصلاح أخذ يعني من الأمور الهامة التي ينبغي أن نتوصل بها الحرص على وحدة المجتمع والحرص على المصالحة الوطنية وهذا يعني مقصد شرعي يقول الإمام ابن تيمية الاعتصام بحب الله تعالى أصل من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فلا يهضر الأطل لأجل الفرح نعلم أن رسول الله موسى عليه السلام عندما رجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وأنكر على أخيه هارون أنه تركهم هكذا دون أن ينكر عليهم فقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظل ألا تتبعني أفعطيت امري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا جرأتي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي فمع أن الأمر أمر عقيدي وأنهم عادوا إلى الكفر إلا أنه جعل الشفاف على وحدتهم وجمع شملهم مقدما على أن يتدخل وأن ينكر عليهم فتحدث الفرقة ويحدث التمسك لذلك ينبغي الحرص على وحدة الوطن وأن يكون هناك إطار لهذه الوحدة حتى لو اختلفنا فإن الاختلاف لابد أن نحتويه حفاظا على الوحدة النبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل سلمان ومعاذ الى اليمن قال لهما يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتواضعوا ولا تختلف وهذا نعم. الذي نحن نحتاج اليه وتواضعوا ولا تختلف لا بد من الحوار ولا بد من ان نجلس على مائده واحده وان نصل الى الى كلمه سواء لا يمكن ان يتعصب كل انسان برايه وان يتمزق نسيج الوطن بسبب هذه العصبيه قال ابن مسعود المتقون كذا والفقهاء قادة، أقصاده والصاده يترفعون عن الصغائر، وتعلو همهم لتنقاد بلادهم والنهوض به نحن نحتاج من قادة الرأي، من قادة النخب السياسية، من العلماء، من الدعاة أن يحط أتباعهم على اجتماع الشمل وعلى سر الفرصة والتخوين والاتهامات المتبادلة والحملات الفضائية. روى الإمام الصدري عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال لناس من فريش بلغني أنهم تتخذون مجالته. لا يجلس اثنان معا حتى لا يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحومي المجالس وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم سريع في شرفكم سريع في ذات بينكم ولكأني لمن يأتي بعدكم يقول هذا رأي فلان قد قسموا الإسلام أقساما افيضوا مجالتكم أفيضوا هذا التشرذم ومجلس هنا ومنتدى هنا وجمعية هنا وكذا هذا خطأ يقول لا. أفيضوا افتحوا هذه المجالس أفيضوا مجالسكم وتجالسوا معا فانه أدوم لألفتكم وأهيب لكم في الناس هذا عمر كان يرى بذرة التشرذم والتحذل فحاربها سريعا هذا الذي نحتاج إليه الآن التنظيمات يا أستاذ ثابت يا أستاذ أحمد كثرت في المجتمع وأطلحت والله ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية كان تمزيق خرج باسم الثورة حتى الآن. ائتلاف كذا واتحاد كذا وتمزيق كذا واتحاد كذا و كذا ولا عمل لها على أرض الواقع. والائتلاف قسم إما يعني الائتلاف نفسه يوم قسم أحيانا إلى ثلاث أقسام. نعم بداخله تجد عدة أقسام أخرى. م. نحن ف أصبح الظاهرة مرضية. ودعني اقول لك اصبحت يعني في اللحظه الثغوبه سياسيه تجاره اصبحت وسيله مغانم سياسيه ان اجد نفس مخالفا ومعارضا الفضائيات والأضواء وكذا وكذا نحن نريد ان نجلس معا وان نتحاور معا والدعوه للحوار من ولي الامر اصبحت موجوده لذلك لابد من اغتنامها حرصا على وحدة الوطن لو اخلصنا النوايا لصالحة حالنا نعم إن يريد إصلاحا يوضح الله بينهم هذه ليست خاصة بالزوجين فقط العبره بعموم اللقاء صدقت النية من تمت لله نيته تمت نعم. له من الله معونته فليس هناك خلاف لأن النية لله فلن يكون هناك خلاف ولكن هذا يدخل الخلاف هو أن كل واحد يتحدث عن مصلحة الشخصيه هو. نعم يكون متبعا لهوا يعمل لمصلحته المهنية أو الشذبية أو الطائفية أو يتسأل. الجهوية ويغلبها على المصلحة العامة نظرة ضيقة نعم نعم نعم نعم هذا هذا نعم وشكرا جزيلا شكرا جزيز. لحظك أستاذ مجدي أتفضل أستاذ الشيخ يعني الأخوة أستاذ مجدي بيتحدث عن معذة اتصل هاتفي آخر هلو. السلام عليكم صباح النور يا فندم انا مش مصريه انا اردنيه بس عايشه في مصر اهلا بحضرتك يا فندم اهلا بيكي انا انا بيك في مصر اهلا بحضرتك ياسمين انا لا انا مسكره هنا على الصوره اهلا بحضرتك يا ميسين اتفضلي يا فندم انا سيارتي اتدمرت المر... يعني الاسبوعين اللي فاتوا لما والله. كان في روكسي والله كان جنب العماره وكده انا ما همميني انا انا اللي صعبان عليا الشباب نعم, نعم. فدهني الحاجة دي بتتعوض نعم اللي هي سياره او بيت او اي شيء يعني اللي يمكن تعويضه نعم ايوه تعويضه عارف يعني الا الصب اللي بيضيع نعم يعني ما بيتعوض نعم يعني حتى وحش حتى هم هؤلاء هم امل المستقبل اذا اولئهم امل المستقبل انا انا ببكي انا ببكي على الشباب أنا, بيدي. انا انا حتى لو طلعوا يكسروا بيتي فوق ما يهمني انا انا بيصعب علي انا شفت الموت كان فروكس كان فظاعه فظاظ فروخت حضرتك انت تعرف <تصفيق> والله فروكسي يا عجي كانت فظاظه وكل اش انا في البالكون ما كناش قادرين ننزل انا انا من فوق الشباب اللي علو بدي يقع واللي لا لا لا حرام حرام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم لا طبعا يعني نحن غير راضين عن ما حدا سواء من هؤلاء أو من هؤلاء, هؤلاء. هؤلاء. نعم كلنا الكل مخطئ لا لا الكل مخطئ لا مقطئ لأنه لك من معاه الصواب لا الكل مخطئ وجانبه الصواب أيوة. سواء من هذا ألا. الطرف أو من ذاك. ذات فأقول لحضرتك ممكن أقول ما كولا فضالي فان أنا مبارح تماتي الدستور كله في الراديو في محطة البرنامج العالم نعم يعني في مرافل يعني أنا هقولها يعني معرفت أنا تسمح يعني. فضالي فان أو مرافل بإبدا ذكر أسماء بعد لا فضليفن. لا فضليفن. أنا مش هقول اسمه حضرتك نعم انا نبال احتماعت دكتور صبري بيقول الفساد ما يا تعف الانتخابات يعني أيوة. آه. و... آه. ايوة والله يفدقني انا سمعت انا نسوك من 9 الصبح ل 11 بالليل بس مع الرجل. للاسف للأسف حضرتك يعني للأسف آه هناك آه كل منا يقول ما يناسبه ما. أو, ما او ما يراه صحيح هذا مراسل تبع الإذاعة وهيك يعني إعلاني ماشي يعني هناك لا يعني... الكل قد يخطئ وقد يصيب وشاكر لحضرتك الفضل وسنواصل الحوار إن شاء الله تفضل اللهم أعد مجده وعزه وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس الى الحق والعدل واهدهم الى صراطك المستقيم يا اكرم يا أهلا بحضرتك فضل الشيخ واسمح لي أن أن للأسف أن أتحدث برأيه فمن معروف في العرف الإعلامي أن المذيع يجب أن يكون محايدا ولكن ذلك لا نجده كاملا في الواقع وبما أننا نتحدث عن إصلاح مسؤولية الجميع وبصفة واحد من هؤلاء الجميع فإنني سأقول رأيي الذي يعبر عن ذاتي فقط ولا أعبر به عن إذاعة المصرية أو وزارة الإعلام إذا حاولنا صح مجتمع فلا بد منه المصارحة والمكاشفة بلا مجاملة، فلا مجال الآن للمجاملات ولا بد من الإخلاص في كل عمل أو رأي أو نصيحة والتجرد من غرض النفس ومن الهوى والعمل لمصلحة الوطن والدين، ونستمع للآخرين ونقول لهم رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا لنحسن الضم بالآخرين. وليخون بعضنا بعضا ونتعلم حق الاختلاف ولا نحوله إلى خلاف ولندفع الضرر قبل جلب المنفعه كمبدا انتبقيه اسلامي ولندفع الضرر الأكبر بالضرر الأسرر ولنغلب مصلحة الدين الوطن على مصالحنا الشخصية ونتعلم خلق التسامح مع من يخطئ دون قصد ولكن لا مع من يكذب فالكذب لا تسامح فيه الذي يكذب يكذب وهو يتعمد الكذب أما من يخطئ دون قصد فلنعرفه ونتسامح معه بقدر المستطاع ولا نخشى في الله لوم تلائم ولنراقب الله عز وجل في كل أعمالنا وأقوالنا وعبر عن رأيي فأقول إن المجتمع المصري الان قد انقسم الى طيارات وجماعات وإتلافات يمكن ان نجمعها في ثلاث طيارات الطيار الاسلامي والطيار الديمقراطي الوطني والطيار الشبابي الثوري نتحدث عن عيوب كل ولا نتحدث عما يعني كي هذه الأضرار ونصلح المجتمع فلا بد أننا هذه العيوب قبل أن نتناول الحسنات أولا نجد أن الطيار الإسلامي وكأنه ليس هناك مسلمون إلا هذا وكأن الآخرين غير مسلمين الطيار الديمقراطي الوطني وكأنه لا وطنية ولا ديمقراطية إلا مع هذا الطيار الديمقراطي الوطني الطيار الشبابي الثوري وكأنه لا ثورة ولا ثورات إلا في هذا التيار الشبابي الثوري والأسف نجد بعض الشباب يتحدث عنه هو الذي صنعت أنتم كنتم شرات الثورة أي نعم ولكن لولا لو وقوف الشيوخ ومن عندهم خبرات وضقيط الشعب والمجتمع معكم ما نجحت هذه الثورة فلقد كم من ثورات صغيرة قامت قبل ذلك ولم تنجح ولكن هذه المرة لوقوف الشعب جميعا شيبا وشبانا نجحت هذه الثورة ف نبدأ يعني نود من أولًا نسيرة إسلامي أن يدين السياسة لا يسيس الدين للأسف لا أريد من يستخدم الدين في مصلحة سياسية أو في وجه نظر سياسية بل اجعل السياسة دين بمعنى كما يقال عن السياسة أن بها كذب ومحايلة ومنوع لا نجعل فيها الصدق وفيها يعني الغرض لله سبحانه وتعالى وليس لهوى شخصي أو مكتب شخصي أيضا السير الوطني والديمقراطي لا تتحدث باسم الديمقراطية وباسم الحرية وأنت لا تعت حرية الآخرين وأتخبر أي الآخرين كيف يكون ذلك أنت يعني تدفع شبابا تبع هذا الفيار أو ذاك الفيار يدفع شبابا للاندفاع للتمسك بهذا فيحدث لماذا نجعله اختلافا وليس خلافا أيضا السير الشباب الثوري لابد أن تستمع لمن هو أكبر من. ولا وللأسف ت... يؤسفني أن من مثلا يحاول الاعتداء على وزارة الداخلية أو على وزارة الدفاع وتأتي له مثلا أو يقتل لأي سبب من الأسباب نقول هذا شهيد الشهادة لا تطلق هكذا لكل من يتحدث الشهادة هناك مقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هو في النار أي له ليس شهيدا وذهبوا ووجدوه قد اتكى على سيفهم كثرة الألام وانتحر ومت. وهذا حرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحقق أهم حاجة النية نيته كانت ليقال النار شجاع فقط قيل ولذلك فلما تحمل ووو فليس كو... هذا النص لا نطلقه على كل من من يهاجم مصلحة وقتل نقول عنه شهيد هاي الشهيد هو الذي دفع عن هذا مثلا عزيم مشاة أو مشاة الدولة هو الذي ي... لو قتل يكون شهيدا وهذا لاز من... لا بد أن نتصارع لا بد أن يكون كلامنا صريحا ولا نتحدث ب... بالمجاملات حق الشهيد والأدم الشهداء مذموم المصابين نعم هناك شهداء وهم الذين دفعوا هذه الضريبة من دمائهم لبناء هذا الوطن ولكن ومن قتل ابنه أو أخوه أو مثلا ومن قتل زوجها يعني مشاطلهم الأحزان. أي نعم. ولكن هذا حتى إذا تحدثنا عنه نقول نحسبه عند الله شهيدة. ولا نقول هذا شهيد وهذا شهيد. الله أعلم بنياته. لا هي من إلى الله ربما يعني ف... للأسف نود أن نتصارح يعني لا نتحدث بنظام المجاملات. لا نود أن نكون صراحة. من يخطئ نقول لهم أنت أخطاء. نعم أفضل خلصت وأنا عن رأي وكان لا يجب أن أعبر رأي ولكن أنا واحد من من المصريين أردت أن أعبر عن, عن رأي نعم الحقيقة أني استمعت إلى رأيك وهذا إن دل فإنما يدل على قلب المحب لوطنه أنا أعود إلى صفات المصلحين استاذ بكتي أنا نحتاج نعم. أن نتدارس فيها بعض الشيء هقفنا عند التواضع التواضع يعني قلت في تحليلك وفي رأيك الشخصي إنه لا بد ألا أحسب نفسي وطنيا دون غيرك نعم هذه مصيبة وهذه كارثة نعم. التواضع في الحوار الذي يدار الآن على آآ آآ شاشات المحفظات الفضائية الكل يخون الكل نعم. لا تواضع صحيح كل يتعامل مع الآخر من باب التكبر والكبر فالتار الإسلامي يرى أنه يحمل الإسلام وأنه لا وطنية ولا إسلام إلا عنده صحيح. والاخر يظن عكس الاول وبما انه كل طرف ينظر الى الطرف الاخر بهذه النظره ما فيش تواضع بينهما اذا ما فيش حل وما فيش وصول الى نقطه وصل نعم الصدق الصدق من اهم الصفات التي بتتحلى بها المصلحين لابد ان تكون صادقا وكم كم راينا من اشخاص من الان كانوا قد تكلموا بلسان، ثم بعد فترة تكلموا بلسان آخر، ونسي هؤلاء أن التسجيلات محفوظة وأن كلامهم محفوظ، ولنفس أن الله لا يرفع لا عليه خافية، فهناك الله الأول، فأصبح التضارب في كلام هؤلاء ثمة، فنقول بأنه من أهم صفات المصلحين الصدق يكون صادقا والصدق هو على طول الخط. واضح نعم. الحق ضيء الحق نعم الحق أبلج نعم. والباطل نجلج نعم. فلا يقول كلام ويتراجع فيه بعد فترة ولا يقول كلام ثم يناقض نفسه بعد فترة لأنه هو لا يتبع منهج الإصلاح هو يتبع منهج المصلحة الشخصية مع من مصلحة الشخصية سأضع يدي معه وقد أثبت التاريخ نعم. فساد هذه القاعدة بل أثبت صواب قاعدة أن تكون على الصق على مدار الخط نعم. الوسطية الشباب المتحمس الآن نعم. عند مدينة الإنتاج الاعلامي أو عند الكحادية أو عند ميدان التحرير أو عند كذا أو كذا أو كذا من من هنا ومن هنا نعم الوسطية. نعم الوسطية الوسطية نحن وكذلك جعلناكم امه واسطة لكن إذا ابتعدنا عن الوسطية سنضل وسنعمل على اضلال غيرنا والعياذ بالله العفة لا بد من اتصاف المصلح بصفة العفة التي تمنعه عن التهجم على الآخرين يا أخي سانك يكون عفيف عن أن يذكر شيئا بخطو يا أخي بلاش نفضح بعض على الإنترنت يا أستاذ معارض فلان معارض فلان يفضح فلان مؤيد الفريق الأخر, الآخر لا يعجبه فلان مؤيد فيفضح مثلا بكذا وشائعات كذا وكذا في الأمانة وفي الأخلاق وفي كذا وكذا لماذا يا أخي يا أخي لا بد أن نكون يعني على درجة من الأخلاق والعفة والأدب فلا يرضي الله سبحانه وتعالى الوفاء تحلم الوفاء يا أخي تعلم هذا الوفاء تعلم الوفاء وتعامل به مع الأخر العزة تعلم طعم العزة حتى نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض ونشعر بطعم العزة والكرامة التي قامت الثورة من أجلها الشجاعة والعزيمه كن شجاعا قل الحق ولو على نفسك ولا يجرم منكم شنآن قوم على ألا تعديلوا اعديلوا هو أقرب للتقوى للأسف لم أجد طيار يذكر الحسنة واحدة من من حسنات السائر الآخر، بالضبط. ولكن لا نتكلم إلا عن فئاتي وأنه كله سيء وأنه كله كل سوء وكله خطأ وكله عруб وكله كذا وكذا. الله يجري منكم شناء قوم الحكمة. نعم الله يجري منكم شناء قوم على إلا تعذيله. تعذيله هو أقرب للبتقة. كل الحق كل الحق. له قعود ولا جدال. نعم كل شجاعاً وكل الحق بما يرضي الله سبحانه. وتعالى إذا كان يغلب مصحة الوقت مصحة الله. بالأسف العظيمة كن صاحب عظيمة وهم عالية. في أن تصل إلى أعلى درجات الصواب والإصلاح وستعان بأمر الله سبحانه وتعالى نعم نود أن نتحدث عن المنهج الإسلامي الصحيح للإصلاح نعم المنهج الإسلامي إذا ال... أتأذم فضلتك نأخذ هذا الاتصال الهاتفي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم, وعليكم وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته. من ماي فند. الله يبارك. مجد الأمير غنم سلطان. أعلم بهذا كله سيد المجد. أعلم بحضرتك حقيقة ثابت وأحيضا شكل كرين. الله يبارك. صادق الدكتور أحمد صابر. ربنا يبارك في حضرتك. والله جزاكم الله كل خير على هذا فيه. الموضوع الذي تحوّل هو على الساحة وإذا هذه تزعة الطيبة. يعني أريد أنها لا تتحدث إلى فصيل دون فصيل اخر ولكن تتحدث بحرية وبحيادية تامة وان كنا نتحدث يوم عن الإصلاح مسؤوليه الحاكم مسؤوليه المحكوم نعم تمام. هذا هذا هذا يعني هذا كلام طيب للنبي الله شعيب عليه وعلى نبينا السلام نعم. في سورة هود قال إن يريد إلا إصلاح مستطاع وما توفيقي إلا بالله نعم. عليه توكلت وإليه ونيب وان كنت حضرتك وفاضل الأستاذ الشيخ أحمد صبري قدم لنا إحصائية إحصائية طيبة وحية على ذلك عن الأمراض التي تفشت في المجتمع وحية على هذه الأصائية عن قضايا الفساد التي تفشت في المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رويه سيدنا عقبة ابن عامر عندما سأله عن النجاح قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك يعني هنا مسؤولية الكلمة ثابت مسؤولية الكلمة الكلمة أمانة وكيف تؤديك الناس هل تقبل الناس في الناري لا حصل قال في الناري نعم نعم أنا, أنا أنا أنا يعني الصراحة يعني أصابني شيء من من من من عندما تحدث المستشار الغياني وقال عندما تدري بصوتك لا تقول يا أخيك أنت أدليت بنعم أو بلا ولكن اجعل نعم أو لا بينك وبين نفسك فقط نعم. وهذا ما أنا أأ ثابت سَابِق أنا إمام وخطيب مُكَسَّر بواسطة الأوقاف المنبر نعم كل المفروض على الداعية وعلى من يقف على المنبر ألا يتحدث في السياسة نهائيا أن يبصر الناس بأمور دينهم وأن يبصرهم وأن بأمور مجتمعهم ولكن لا يتل برأي حتى, حتى, حتى, حتى للهدل طائفة دون طائفة نعم, نعم, نعم الكلمة تؤشر يا أسف ثابت أنا أقول أن الإطلاق بالصوت واجب واجب وطني واجب ديني ولكن لا انحاز الى فصيل دون اخر لا انحاز الى فصيل دون اخر شكرا هذه الاخت الطيبة التي اتصلت وقالت اريد ان تجرم الحكومة ما نراه من اعتصامات نشكرك شكرا لك يعني نود من اول الامر ان يكون هناك حث على تعليق على على جزئيه بسيطه تفضل لماذا ليس من حق الداعية أن يبدي رأيه السياسي في قضية سياسية؟ يعني رأيه الشخصي؟ لا يبدي رأيه في قضية سياسية. ولا يحمل الناس على رأي بعينيه. يبين، يوضح. يبين، واضح. لكن من حق أن يقول الرأي، لكن لا يستغل المنبر لمصلحة فصيل دون آخر. لا. إلا إذا كان هذا الفصيل في الحق. لا. هذا، ف... وإلا. هو يبين الحق ولا يتكلم عن هذا الفصيل. يعني. يبين الحق، والحق والحق واضح نعم. نعم. ولماذا؟ لم تشرح المنابر من أجل مساندة الحق؟ فهذه الجزئية أنا أريد أن أوضحها بشكل يعني تفصيلي إذا كان هناك حق وباطل ولكن إذا كان هناك رأي ورأي آخر ليس من حق أن يدي رأيه الآن هناك مشاكل نعم. يا أستاذ ثابت الآن في هذه الفترة يعني يعني عالني أنزل الكلام في أرض الواقع مثلا قضية الدستور حينما أجد صفحات على الإنترنت تتوحد من سيتكلم عن الدستور أو الاستفتاء على المنبر وأنه سيهاجم ثم مثلا ما حدث في الأسكندرية في مسجد القائد إبراهيم مع هذا العالم العلم الفذ الذي له بع طويل في الجهاد. وقد سمعت منه أنه لم يتكلم عن العلم أو لا, لا, لا. ولم يتكلم لم يكن معه هؤلاء المهاجنين لكن هذه فتنة خطيرة تجر البلد والعذل ولذلك هذه من أصابع الفساد في البلد إنه يتم محاصرة المصلين ويتم محاصرة عالم جليل زي الشيخ أحمد المحلاوي في الأسكندرية. وهذا الرجل له من العلم ما له، وله من ال... من الحقل ما له، وإذا أحن علماءنا فلا خير ولكن ليس منا ذلك أن من يقولون أن نفعل ذلك من أحرى يحرقون و, <تصفيق> انظر انظر و... ويقولون يقول أحدنا من ذلك استقاما انظر إلى خيوط الفساد <تصفيق> في المجتمع. <المجارعة. تصفيق> بداية من حرق مقر الخير والعدل. وانتهاءا بحرق مخهر حزب الأرض الأبس في الليل ووصيات الأشخاص الأفراد والأشياء على الأموال الأفراد نعم. انظر انظر إلى هذه ال ال الشبكة الرهيبة التي تريد إغراق المجتمع إغراق البلد في هذا الفساد العريض ولذلك ماذي بأعلى صوتي على العقلاء على المصلحين على أصحاب التقى على أصحاب الورع على أصحاب القامات العالية في الوطن وهم كثر اخرجوا قودوا مسيرة الإصلاح المحطات الفضائية أستحلف بالله معد البرامج ورؤساء تحليل البرامج اتقوا الله عز وجل لا تست... تجلبوا أصحاب الدعوات الهدامة لا تجلبوا أشخاص أنا, أنا أشعر بهذا الفساد العريض أن رئيس تحليل برنامج معين يحتاج أن يأتي بالرأي والرأي الآخر لكن لا يمنع أبدا إنها. أن تكون هذه الخلافات يعني مادة قوية للإثارة والتشويق والشوء الإعلامي من أجل أن يكون البرنامج له نسبة مشاهدة كبيرة ولا تهمهم النتائج هم... هم... بعد ذلك هذا, هذا فساد كبير التقل نعم. الله عز وجل في الوطن لا تبعلوا هذا عليكم بدعوة أصحاب القامات الكبيرة العالية في جمع أطياس المجتمع على كلمة رجل واحد لن نخرج من عرق الزجاجة بهذه الصورة التي نسير فيها الآن سيولة أمنية وسيولة سياسية وسيولة اقتصادية وسيولة لا يعني سيولة صحبة جدا لا أقصد السي يعني كثرة الاقتصاد عندنا لا, لا لا لا هناك أمور مريرة والله إذا بقينا على هذه الحال سنوات بسيطة أشكر بسيطة جدا وسنختل للأسف من يتحدثون هؤلاء لا يرعون مصلحة الناس كما يقولون الغلابة الذي يعمل يوما بيوم, بيوم بيوم هذا ضائع في وسط هذا الكم وأسمح لي أنه لا يهمه سياسة هذا ولا دستور ذاك لا يهمه إلا أن, يأكل أن يجد ما يأكله ويشبهه لا بالضبط. هذا ضائع. لا نضع هذا فقط. بدّث. بأن كل كل الفرقاء حنانيكم بنا. تقوى الله فينا لقد حرمنا طيلة السنوات الماضية من ممارسة السياسة أنا أعد أن أتاح الله لنا فرصة الحرية تكون بهذه الصورة وهذه الصورة اتقوا الله فينا الأحزاب السياسية عليكم دور تثقيف المجتمع الوصول بالمجتمع بالناس إلى أعلى درجات الثقافة لا الوصول بنا إلى أعلى درجات الأحقاد على بعض تغلب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب الحزب هذا ترسم في الوطن فلتغلب مصلحة الوطن على مصلحتك الحزب نعم, نعم. معنى تصالها تفيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك وبشكر الطفل معاك. أهلاً بحضرتك فاينا. الله يخليك. حضرتك يعني أنا عايز أقول نخبة في السير معرضة. نعم. من بارح كان حاجة جميلة نف كلها نزلت نعم. يعني ما فرق إن واحد قال أوه نعم. نعم. بس حضرتك يعني الإعلام بده لنا الإعلام بده لنا يعني أي واحد مثلا ما أنت يشتم شيخ كبير الشيخ محل أمن ورجل كبير. نعم. فإزاي يعني واحد نزيه يشتمه؟ المزيح حضرتك بيجي والمزيعة بتلوم يعني حاجة كبيرة يعني يعني هي ليش نترك الأشخاص ه... لا إحنا لو عن الوطن نقول ونترك نعم نعم لما هاصل معروف إذا تحدثت عن يعني لأنه الناس بتسمع بتعرف من نتحدث عن أنا حديثنا نتحدث بس, بس عامة نعم أنا بحب بلادي قوي قوي نحن يعني نحن نحن نحن أنا أجا وأنا ونبرح جاي من مرة بالليل قررت بتقول لي أنت جاي من يبغى بقى... لا جاي من جيزا فبتقول لي في حاجة بالشارع الشارع قلت لها لا انا ده عادي راكبه ميكروباص ونزلت ركبت ورحت رمسيس وكده قالت لي ما اللي بيحصل في التلفزيون ده يعني الاعلام حضرتك الاعلام بهدلنا للأسف يعني البعض لنقول لكم الاعلام لا لا حضرتك بص حضرتك يعني انا بقى ما بفرطش على التلفزيون يوم بحس ان أنا ستي مرتاحة إندرك أن ديمقراطية جميلة الواحد دخل الله مصلي على النبي على سيدنا جيس الله أكبر ونحن نحن نطالب أيضا الذين لا يشاركون في هذه الحياة أن يكون لهم رأي ولهم ذوق لأن هذا يمسهم شخصيا هؤلاء من نقول عنهم الكبار وهؤلاء المخبة من, من هنا أو من هناك لنت لنتهم طرفا ولكن كل الأطراف لا تحدث إلا عن مصحت الحزبية ومصحت الشخصية إن شاء الله يدخل بين إن شاء الله ما حد سيدخل بن المصريين إن شاء الله نطالب كل المصريين أن يكون لهم رأي يختلف نعم ولكن لا يكون هناك خلاف نعم وأرجو المعذرة اللي المستمعين إذا كنت قد انفعلت قليلا لأنني أحب وطني مثلكم جميعا إن شاء الله وهذا يعني للأحداث الجارية التي تؤثر فينا جميعا فأتمنى لكم عظبا عما بدر مني ربما ما كان فيه بادرة حدة أو انفعال ولكن هذا يعني الأوضاع التي نحن فيها هي التي تفعل فينا ذلك واعتذر عن ذلك نواصل لحبا مع فضلت مولانا الشيخ عحمد صبري ونتحدث عن المنهج الإسلامي للإصلاح المنهج الإسلامي للإصلاح يقصد بال... بالإصلاح في المنهج الإسلامي تقويم المعوج والمنحرف عن الطريق الصحيح والقرآن الكريم رسم للناس الطريق الصحيح الواجب السير عليه قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتمعون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال عليه الصلاة والسلام هذا هو المنهج وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والحديث عند الإيمان المسلم هذا هو المنهج لا. المنهج الصحيح المنهج الذي لا لبس فيه لا وجاج فيه لكن حينما تكون هناك افتراءات وحينما تكون هناك مشاكل بين الفريقين بين المؤيدين والمعارضين ماذا يحدث؟ الأحقاد في القلوب يا أستاذ ثابت لا. عند المعارض ستدفعه لأن يقول على رأي غيره ما ليس فيه قد رأينا هذا وقد ذكرناه منذ قليل وهذا سيدفع المعارضين لهذا الكلام بضط أن يفتليهم الآخر لا. سندخل في دوامة من الافتراءات يعني تدخل بنا في طريق مظلم وطريق لا يوصل إلى مصلحة وإلى خير ولذلك يجب أن نسلك المنهج الصواب الصحيح بالطرق الصحيحة الشرعية التي تكلمنا عنها الأحيان ولذلك القرآن الكريم ينادي على من يريدون الإصلاح هناك آيات مباشرة لهؤلاء الذين يريدون الإصلاح قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر نقف هنا لحظ استجيبوا لله وللرسول رأينا في النخبة أو من يسمون أنفسهم بالنخبة من يقول من يتكلم باسم الله من الذي سيتكلم باسم الله انت وهل ستتكلم باسم الله بفهمك انت ام بفهم النص وراينا عجاجا في هذا الأمر وأن هذا سرط مستقيما فاتبعه <تبعوه> <تبعوه> الحلال حلال والحرام حرام الطريق واضح ها. لا نفس فيه ها. لا نفس فيه ها. المسألة لا تحتاج أن تقول لي أنا في رجل داعية مثلا أعتل المنبر يأتي مثلا أحد المصلين يقول لي آآ آآ يعني آآ أنت من الذي خولك لتتكلم باسم الله أنا لا أتكلم باسم الله أنا أشرح هذا الدين أشرح هذه الآراء فأرأينا أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه مهمة جدا لا الآن لا في الاصلاح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا أن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أيا مبشر إن تصور الله إن تصور الله إن تصور الله ويثبت أقدامكم معنا نصر الله سبحانه وتعالى ماذا يعني تطبيق ما أراد الله سبحانه وتعالى الابتعاد ابتعاد عما حرمه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله فعلكم تفلحوا قال الله تعالى وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا قال النبي صلى الله عليه وسلم منهج المصلحين بقى نعم قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم هذا الحديث عند الإمام مسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عكم إذن وجدنا أن المصلح والصالح كان يدل الناس على الخير كما كان الصاصم يفعل وينهاهم عن الشر هذا هو دور المصلح لكن هناك مشكلة الآن تحتاج أن نشرحها في هذا التوقيت بالذات بشيء من الإيجاز قضية المطالبات بالحقوق قضية أن تنظر فيما لك دون أن تنظر ما عليك الحقيقة انه الفساد في هذا الوقت بلغ مداه لا. يعني بلغ اعلى درجات الفساد ولكن في حوار دار بين سيدنا عمر وبين سيدنا ابو بكر الصديق هذا الحوار يشير الى حالة المجتمع المسلم الخالي من الفساد لو أن الآن ذهبنا إلى دار القضاء، إلى المحاكم، نعم. إلى القضاء، وسألناهم كم القضايا المتعلقة بالحقوق بين العلماء عندكم؟ كم؟ ستجد ملايين القضايا. كثيرة جدا. بعدها يفصل فيها بعد مدة. بعد فترة طويلة نعم. نعم. القضايا نعم. كم تنفق الدولة على هذا البلد؟ على هذا الباب. انظر إلى هذا الحوار. عندما تولى أبو بكر الصديق الخلاف، وهذا الكلام سننزله في أرض الواقع، في حياتنا الآن، الآن، في هذا الوقت، في هذا العصر، عصر التهاجم على بعضنا البعض، عصر الاعتداء على بعضنا البعض، عصر الاعتداء على المقرات التابعة للأحزاب، عصر الاعتداء على بيوت الله، عصر التهاجم على القامات والعلماء والحكام وإلى و... و... و... آخره. عندما تعلق أبو بكر الصديق الخلافة قام بتعيين عمر بن الخطاب قاضيا على المدينة فمكث عمر سنة لم يفتح جلسة واحدة ولم يختصم إليه اثنان هذا هو منهج الإسلام الحقيقي فطلب من أبي بكر إعفاءه من القضاء قاضي يجلس في دار القضاء سنة لا لا يأتي إليه متخاصم. فقال ابو بكر امن مشقه القضاء يا عمر تطلب الاعفاء هل العمل في دار القضاء كلفك هذه المشقه فدفعك الى طلب الاعفاء منه فقال عمر لا يا خليفه رسول الله ولكن لا حاجه لي عند قوم مؤمنين الكلام ده نزله في أرض البقيه هذه لا حاجة لي عند قوم مؤمنين ومن كل منهم ما له من حق فلم يطلب اكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في ادائه احب كل منهم لاخيه ما يحبه لنفسه اذا غاب احدهم تفقدوه واذا مرض احدهم عادوه واذا افتقر اعانوه وإذا احتاجا ساعدوه وإذا أصيبا واسوه دينهم النصيحة خلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففيما يختصمون ففيما يختصمون عمر بن الخطاب بيقول سيدنا أبو بكر هذا الجيل الصالح الجيل المربع على الخير والبركة هذا الجيل الذي أصلح الدنيا وأنهار الله به العباد والبلاد لا يا خليفة رسول الله ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه هل عرفنا ما لنا وما علينا نحن نطالب بما لنا ولا نؤدي ما علينا للأسف هذا ما يحدث أحمد كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه الان كل واحد يحب لنفسه تحبون لا يراه بالاخر اذا غاب احدهم تفقدوه <تصفيق> سالوا عنه اين هو لماذا غاب <تصفيق> هل, هل, هل هل هل هل اصيب بمرض واذا مرض عادوه ذهبوا اليه لزيارته والجلوس معه واذا افتقر تعالوه اذا وقعت ساق على هذا الرجل مصيبه بلوى كانوا في عونه سنوا في مساعدته وإذا احتاج ساعدوه ساعدوه بكل ما أوتوا من قوة وإذا أصيب واسوه ليخففوا عنه هذه المصر ديرهم النصيحة هل نحن نتناصح الآن الفضيحة نصبح بعضهم أكبر ديرهم النصيحة خلقوهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأخلاق الحقيقية للمسلم في زمن الإصلاح نعم نعم العبارة دي الحوار ده قادر على إصلاح مجتمع مصر الآن. في الحال. في لو أنزلناه في نعم في, في, نعم في أرض الواقع. نعم لو تعاملنا بيه في أرض الواقع. ذي لق لقوم الأمر المعروف والنهي على المودر. ففي ما اختصنه. ففي ما الحق واحد. لو أننا أنزلنا هذا الكلام في أرض الواقع الآن فما فيش خصومة بيننا وبين بعضنا البعض. الآن كل واحد يطالب. بحقوقه ولا يتكلم عن واجباته يطالب بحقه قبل أن واجبه أدي نعم. واجبك أولا نعم. ثم طالب بحقوقه بالأمس كان الاستفتاء على الدستور نعم. أو على مشروع الدستور حتى أكون دقيقا في تعبيري المؤيدين والمعارضين حينما دخل شخص معارض للدستور قذب بالحجارة وحينما دخل شخص مشهور مؤيد للدستور قوبل بالاستهجان وبالشعارات المضاده له وللحزب الذي ينتمي ايه هذا النموذج نموذج فاسد نعم نعم هذا النموذج نموذج غير حضاري ويجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء وهؤلاء ده. حتى يستقيم المجتمع لانه نحن نزرع في قلوب بعضنا البعض الاحقاد والبغض نعم استثابت نحن نخسر نخسر عقول تصاب بالإحباط. وخير شبابنا يقتلون. لا. لا. لا أنا أتكلم عن قضية عن... عن, عن قضية أخرى. تدمير. نعم. رح... أقول... تدمير الحالة النفسية لدى هؤلاء المؤيدين والمعارضين. نا. الوطن في اقتصاده يحتاج إلى كل أيدي عاملة. يحتاج إلى الرجل والمرأة، إلى الكبير والصغير، إلى المؤيد والمعارض. نعم. يحتاج إلى العالم وإلى الأم. يحتاج إلى الجميع. يا أستاذ ثابت مؤسسات المجتمع المدني. كانت تقوم في فترة من الفترات بدور رائع في إصلاح أخطاء كثيرة جدا في تعليم شبابنا هناك مؤسسات كانت تقوم بتعليم شبابنا في مصر وخارج مصر أين هذه المؤسسات ولماذا الآن انصب الخلاف بيننا إلى الجلوس على كرسي الحكم ليتنا نتصارع ونتسابق نحن لا نحتاج إلى عجلة إمتاج. نحن نحتاج الى صاروخ نعم انتاج وتعويضنا فما تم تدميره نعم احمد استاذن نحتاج... فضلك عشان معنى هاتفي أه. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك ليك يا استاذ ثابت احيي فضيله الشيخ احمد واحيي ذات القران الكريم انا فندم ان شاء الله سبحانه وتعالى أن يبارككم جميعا أوه. يا مرحبا بكم انا مين معايا يا فندم عبد دكتور عبد الفتاح خضر معا. أنا بحدك فندم، أنا بحدك دكتور. اللهمكم الله. بمناسبه الله. بقى يعني دينهم النصيحة. ودينهم الأمر بالمعروف والنهي نعم. عن المنكر. نعم. من ثلاثة أيام فقط. نعم. كنا في الرياض في مؤتمر النصيحة الأبعاد والمنطلقات. اكثر من 140 باحث على مستوى العالم العربي والاسلامي م. تحدثوا في منح البلاد والعباد النصيحة ومن خلال 8 مجلدات طبعت في هذا المؤتمر كلها تصب في النصيحة م. والحقيقة يعني الذي اراه وان قدمت كلمتي في هذا المؤتمر بان هذا يقتل وهذا يشيع الفساد وذاك يعني يرجف في البلاد والعباد ورابع يشعل الميران في الاماكن التي لا يجوز الا ان تحترم والجميع إذا سالت قالوا نريد الخير للبلاد وللعباد وننصح وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك الحقيقة أننا الآن نتمنى ونرجو على الناس أن يرجعوا فعلا إلى جوهر هذا الدين وأن الذي يقوم بشيء يجب أن يقوم به من خلال ضميره لا, لا. هل يرضاه لنفسه هل يرضاه لبيته لا, هل يرضاه لماله هل يرضاه لممتلكاته الخاصة هل يرضاه لا. حاله حالة اللامبالاء طالما أن هذا ليس لي فعظمه من حديث كما يقول المثل العمي لا. أفعل ما أشاء هذه يعني كارثة نعيشها أنا واحد من الناس عندما أرى مثلا متظاهرا يتظاهر فيضرم النيران او يقتل او يجرح او يفعل الفتاة هل هذا مناضل نعم هل هذه ثورة هل هذه, هل حرية؟ هل هذه ثورة هل هذه هذا يمكن في يوم ما من الايام ان ينطر بغوغائيته فيمثلني في برلمان او يمثلني في مجلس من المجالس او يكون شببا في تحريري من قيد من القيود ابدا والله وللأسف أنا أستريه أنا أحترق وللأسف أنا يعني يؤذيني أن يكون ممثلا لي أو متحدثا عن نفسه فضلا أن يكون متحدثا عن دولة وللأسف, وللأسف الآخر يرد عليه بم... بنفس الرد للأسف الآخر يرد عليه بنفس الرد للأسف نعم يكون ما لا يكون نعم الخراب والضمى أت... إذن الله في القرآن يقول والله لا يحب الفساد. نعم نعم نعم. ولا تفكدوا في الأرض بعد إصلاحها نعم no, no. إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطاع نسأل الله العقر والعقلية يجب علينا جميعا أن نتحمل المسئولية بغض no. النظر عن الحركية نعم no. يعني الحركية جعلت لبنان صوائف وجيع وأخذت الحرب فيها ما أخذها وإن شاء الله لن نكون وفي كذلك نعم نعم إن شاء الله ومستمر هذا بيزن اللي أنا وفي غيرها نعم. أما شعب مصر شعب متحضر نحن نقدم ونصدر الحضارة والثقافة والعلم نعم. بجلوش من العلماء إلى أرض الله ما الحضارات نعم مصر ما الحضارات نعم فحسنات الأبرار سيئات المقربين نعم. يجب نعم. على كل ولي أمر أن يقول يفسد في الارض او يفعل مثل ما نراه على الشاشات وانا ادين كل هذه الشاشات التي لا تضع بؤبء او انسان العين او الكاميرا الا في اماكن القتل والسلم ولذلك рад или أقول لك هذا تحدث الدكتور عبدالفتاح خذ والأسف هذه المشكلات في الخارج تعطي صورة سيئة وقد أثرت في السياحة وتأثرت بها بيوت وأفراد خربت بيوتهم بسبب هذه ال ال الأسف ال ال الأشياء التي حدثت بالدين وما تصلها في آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سوف نفني على محضرك طريق بسوقي منصق اهتمام اهتمام شهر في السورة في السكيندرية أهلا بحضرك السفار وقوم بمكتب التنفيذي لأقصد سكال القولة وطنية في السكيندرية أهلا بحضرك السفار سلامنا السفار لحضرتك والديفك الكريم والقرآن الكريم المحببة فعلا إلى قلبنا ربني ف... ومن خلال هذه الإزاعة الجميلة نحن نتقدم فعلا واجب بتحية تقدير وأعداز للشعب المصري الجميل الرائع الواعي اللي ضرب مثل المبارك فعلا لحظانه هذا الشعب ومدى يعني ما شاء الله وعيه ومثقيه شعب كان ادرك مسؤوليته ادرك ان في مجهود بذل من جمعيه تاسيسيه بذلت مجهود رائع بناس فعلا فيها ناس مكرسين ادرك فعلا ان في دماء وعطاء اريق عشان خاطر هذه اللحظه الفارقه في تاريخ مصر بل العالم, العالم الاسلامي والعربي كله كان نزلت شركة سواء كانت المشاركه بالايجابيه أو بالسلبيه المهم كل له نعم بالضبط وكله يحترم يعني إحنا هنا يعني لما العمل في الكندريا بصراحة هو العمل كمان احنا بأننا ما كبر من سنة ونص شغالين كلنا مع وعد باسم الهيئة التنفيذية الوطنية فيها ثلاث ثورات وخمسة وعشرين حزب وحركة بذك مختلف اختلفنا او أو تفاننا بيبقى لا بألا تعدل اختلاف حلقة النقاش بتاعتنا لا تحمر الى خلاف نعم خالص خالص وبعد إن بقى فيه كمان موجودين فوستينو يعني مثلا أنا افترض من له رأي وأحد الأحزاب له رأي لبقى فيه حتى حكيم في نص يأخذ من رأي كويس من عندي ورأي كويس من عندي الجهة الثانية والآخر بنرسم طريق اسمه مصر أولا ولي احترم, احترم كل الأراء نعم احترم كل الأراء وخصوصا النية وهم م. فعلا في إخلاص خاص النية نعم وهم نعم. في إخلاص لمصر ومصر احنا متأكدين تماما تماما انه يبين أو بغيرنا ربنا سبحانه وتعالى حافظها وده شرف لنا ان احنا ربنا خلانا في الوقت ده عشان نسيين الأمانة اللي سبعنا الشهداء عشان خاطر نكمل المشوار إذا تقرأين الكلمة على البرنامج النهاردة فعلنا ضائع ده، إني النهاردة بقى أصبح ذول الفرد في صناعة البلد والمجتمع بتاعه. مم. أنا دلوقتي بنادي استورة، استورة زي ما ألف ذي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله في إيده بتحارب الفتاة ويد نعم و... تعمير و... لا تدمير. نعم. بس نحن نتعاون دلوقتي على حاجة واحدة ده، على مصالح مصر أولاً، على المصالح الحزبية والشخصية، مفروض ال ال ال الإعلام وخاصة الإعلام الخاص يعلم إن هناك أمانة للكلمة وفي أمانة للعرب. ولازم الناس كلها يعني ما شاء الله ضربت مثلا كبير رغم ان في سموم كانت بتوبكس من خلال هذه الوسائل في بتتضر هناك وهناك نعم للاسف وشفنا ما شاء الله ال ال ال الوعي والإدراك بتاع المواطن المصري الجميل الرائع يعني امبارح مثلا الحاتب ال ال القريه في الصعيد مصر اللي يعني فعلا بنقدرهم ونحترمهم ضربوا مثلا واعي جميل جدا للادراك اللي كان فيها الحادث في اولادنا اللي قلوبنا في الأمن اللي فات بتاع القطار لما ينزلوا النسبة أقصى من 97% من هذه القرية الجميلة وتجد يقول نعم للدستور اللي هم عروه يعني عندنا كان في ناس مشتركة في جماعة أتال دستور وليس هناك عيب عليهم قالوا لا حتى من... لا لا لا لا لا لا نعم, نعم نعم هناك من, من يقول نعم هناك من يقول لا يعني نعم من نعم من نعم نعم هو هناك نعم نعم نعم نعم نعم فعلاً لورا وقت النظر واللي بيقول لا وقت نظر وأدب الحوار إن أنا أفهم منه بتقول نعم لي وأفهم منه بتقول لا لي ولذي يكون أدب الحوار ده هنتعلمناه في الإسلام ودينا نعلمه لنا المشكلة ال أثبتت إن أنا الفترة اللي فاتت فعلاً لقينا إن في ناس بتتخلل سواء الناس بتقول نعم أو سواء الناس بتقول لا بس للأسف هم دخلوا وعندو يسيطروا على أكثر الناس اللي هي فعلاً كانت يعني في ناس رفضوا وأنا محترم ولرفضوا ولذي نتناقش معاهم وكل أدب وكل وبكل قبول الآخر بس المشكلة ان اصبح ان في بعض الرجال في النظام السابق واحنا رصدناها لا انا بقدر اتحدث ان نساهم احنا نحاول ان نتهم بعضنا بعضنا بعض <تصفيق> احنا عملنا بلاغات احنا عملنا بلاغات رسميه فعلا وفعلا بلاغات يعني لقيت صاله كويس جدا نعم. يعني اقول لحضرتك احنا يعني حتى معلش ان نود ان نخرج من من ان نتحدث عن هذا او ذاك نحن نتحدث عن اصلاح المجتمع و يعني لا نريد أن نتحدث عن هذا أخطأ أو ذاك أخطأ ففي النهاية لو تركنا كل واحد يدلي برأي لغرقنا برأيه لا غرقنا جميعا يعني يتمسك برأيه لا كل جميع المخطئين فنحن نتحدث أن هناك من يخطئ وهذا يخطئ ولكن الذي منه هو الإخلاص في العمل وفي الرأي ويحضرني أن سيدنا سليمان عليه السلام إذا تحدثنا عن الإخلاص سمع أربعة من العصافير تتحدث فقال العصور الأول يا ليت الخلق لم, يخلق لم يخلقوا لمن يراه مما يفعله الخلق فيرد العصور الثاني ويقول ويا ليتهم لما خلقو علموا لماذا خلقو فيرد العصور الثالث ويقول ويا ليتهم لما علموا بما عم لما عملوا بما علموا أخلص العمل فيجب أن نخلص العمل في كل شيء نفعله أو في كل قول نقوله الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولو أخلصنا العمل والقول والفعل ما كان هناك خلاف ربما يكون هناك اختلاف ولكن لن يكون خلاف لأننا جميعا نخلص أعمالنا وقلنا لله عز وجل فلن تتعارض الحق واحد لا يتجزأ ولكن الضوء يكون بين الباطل والباطل أو بين الحق والباطل الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وفاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كل رسول يأتي إنما يأتي على فتاة الفتاة دا منتفع وما ومدام فيه فساد وطغيان يبقى لازم فيه مقصود عليه ومضغي عليه يوم لما يجي حد يسور على هذه المساله ودي بتاقبش بكي أثورك بكر يسور على هذه المسألة يتمسكه بيه ويفرحه وعلى الأقل قلوبهم تبقى ايه قلوبهم تبقى معه لأنه حيخلصهم من مين الفساد. هم يقولونها ده اتبعك ايه? ارابينا. وكأن هذه المسألة تطعن في مين? تطعن في الرسول. يقولوا لازم ده ما تطعنش بالرسول. لدليل على ان الرسول كان وجوده ضروري. عشان يخلص مين? عشان يخلص الضعاب دوري من ينه. فلا بد من ثورة. ودي ثورة مين? مستثورة سائر كده? لا. ده ثورة ايه? السمع على منهج الارض. ثورة السماء على مده لليه في الأرض ثورة في السمع على مده يترد تيجي عشان تنهي الفساد وقد يسور المدنيون عشان ينهوا الفساد هم رونا انه ايه فساد ولازم يكون فساد ملحوظ عمان حيؤيد الزاك ما لسحة تساقف له الزاك مبقاول ماذا تشوف ثورة كده حكيت تركيب تلاقي لسحة تساقف له شاقف لها مين بقى المخلومين بالفساد بس السقافة السائر من البشر شيء واحد ان السائر يظل سائر عاد هذا الامر عايز كل يوم من دوجه ولكن السائر الحق هو الذي يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليهني الامجاد <تصفيق> اهدا ما بقى الاكا بتاعتك ده اعملها كده ده ومصرخ الصيف على الكل والسائل هو الذي يجي عشان اهل الفساد اللي طغوا على الناس يرد مظالم الناس لهم ثم لا يضع القوم الذين طغي عليهم على رجله ويرفض التنين برجله لا حط الاثنين بقى على رجلك حط الاثنين على رجلك عشان تستقيم الامور وتذهب الاحقاد ويعلم كلهم انما انك ما جئت ضد ظلم طائفة أنما انت جئت ضد ظلم طائفة فاذا اخذت من الظالم واعطيت للمظلوم فاجعل الاثنين سواء امام عينيك ومن هنا يجيب الهدوء يبقى السائل الحق هو هو الذي لا يظل سائرة وانما يثور ليهدم الفساد ثم مياه ذاك ليبني الأم جانس وإلى لقائنا أخرى إن شاء الله رحم الله الشيخ الشعراوي كأنه يعيش بيننا رحمه الله رحمة الله سعى واسكانه جناته أسف قد دهمنا الوقت فنود أن نجمل ما تحدثنا عنه من إصلاح المجتمع وما يجب على كل فرد في المجتمع نحن إصلاح المجتمع هذه مهمة الجميع مهمة الحاكم والمحكوم مهمة الرجل والمرأة مهمة العالم والمتعلم نعم. مهمة كل منا لا بد أن نعلم إنه المصلحة التي تعود علينا من خلال إصلاح مصلحة عظيمة جدا فصلاح أحوال الناس في الدنيا سبب في عموم الخيرات والبركات في الدنيا وسبب لدخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الله سبحانه وتعالى جعل من سنته في الأمم أنهم إذا أطاعوه وأصلحوا مجتمعهم بارك لهم في أنفسهم وبارك لهم في أولادهم وفي الأثر الإلهي إنني أنا الله لا إله إلا أنا إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية وإنني أنا الله لا إله إلا أنا سبحانه وتعالى إذا عصيت غضبت وإذا غضبت العنت وإن لعنتي لتبلغ السابع من الولد أي من جراء فعل الاباء وهذا الأثر أخرجه أحمد في الزهد من كلام وهب بن منبه فمن أسباب حلول الخيرات والبركات أن يسعى الناس في الامتثال لأمر الله عز وجل وإصلاح مجتمعهم قال الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل حكاية مع أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرددهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون التضييق على العباد في الأرزاق بسبب سوء العمل بسبب الفساد فإذا حاربنا الفساد وأصلحنا مجتمعنا بارك الله لنا في أجسادنا وفي أبنائنا وفي أرزاقنا وإذا أسان التصرف لن نجني خيرا لذا يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل الإصلاح لا. من أجل إصلاح مؤسسات المجتمع بأسره من أجل الوصول إلى أعلى درجات الخير والهدى والبرد لا شك أن جميع الإخوة الآن كلهم نحسبهم على خير لا. كلهم ينشد الخير للوطن ولكن نقول لهم هذا الخير لا يأتي بالخلاف من السهل, من السهل أن يكون بيننا اختلاف من السهل أن يكون بيننا اختلاف لكن الموجود الآن خلاف أنادي في الأهباء في المثقفين في العقلاء الشباب اسحبوا هذا الشباب من الميادين والشوارع اهدأوا قليلا اتركوا الفرصة لأولي الامر حتى يخرجوا بنا من هذا المأزق الضيق لا تفكروا ان حشد الناس في الشارع للمؤيدين والمعارضين سياتي بالخير لا والله اثبت هذا الفشل على مدار الاشهر والاسابيع الماضيه احشدوا الايد العامله ولم يكن هناك غالب الكل مغلوب الكل مغلوب نعم احشدوا هذه الايد العامله وهذه الحناجر المرتفعه وهذه الصدور العاريه احشدوها لاستغلال مقدرات الوطن فيما يعود علينا بالمصلحة والخير نعم. قلت في الإحصائية منذ قليل يا أستثابت وأعيد وأكرر في ختام الحلقة هذه الإحصائية التي قامت بها عدة جهات في مصر بترجمة صور الفساد في إحصائيات قالت هناك 730 ألف حالة فساد كل سنة يعني كل دقيقة ونصف قضية وحالة فساد فاليحارب هذا الفساد بدلا يقتله بعض منها بعضا ترتيب مصر في مؤشر مقاومة الفساد والشفافية رقم سبعين بين دول العالم يعني متأخر جدا من الأسف ستمائة مليار جنيه تقريبا قيمة الدين المحلي يعني كل شخص مدين بتسعة آلاف جنيه. وكل يوم يزيد بما نفعل مئة وخمسين ألف حالة سرطان سنويا نسبة الأمية في الشعب المصري أكثر من أربعين في المية الأمية الثقافية تغطي إلى سبعين الأمية أمية القراءة والكتابة أربعين في المية لا يعرف القراءة والكتابة تسعة مليون عانس من الرجال والنساء ستاشر مليون عاطل يبحثون عن فرصة عمل متين مليار جنيه مهربة من أموال الشعب المصري من المسؤول عن كل هذا الفساد؟ أما جميل حان جميل الوقت، أما حان الوقت للإخوة المتنافرين، للإخوة, للإخوة المختلفين فيما بينهم، أما حان الوقت لنجتمع لنضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض ونصل بهذا المجتمع إلى بر الأمان. نعم، و... يعني آسف كل الآسف للدماء التي سالت من هنا أو هناك والارواح التي زهقت من هنا أو هناك ويحزنني أن أجد من هنا. من تقول ترى أن ابنها مات دفاعا عن الإسلام والوطن والآخر يقول أن ابنه استشهد فداءا عن الوطن والحريه والإثنان خاطئان أنهما ملئا بالأسف بمن نسميهم النخبة ملأوا هؤلاء وهؤلاء وكانت النتيجة أن نخصر هؤلاء وهؤلاء الذين ماتوا بنية صادقة أنه مدافعا عن الإسلام والوطن أو بنية صادقة أنه مدافعا عن الحرية وعن الديمقراطية والوطن وللأسف هو قد حشوه ببب بأفكار لا شاء الله عافيه وعافيه. ويجب على الحاكم أن يطبق القانون بببحثم وقوة على الجميع حتى نتلافى هذا. ندعو الله سبحانه وتعالى مح مح أن يرفع شأن هذا البلد وأن نكون في اتحاد ووئام إلى الأبد إن شاء الله. وفي ختام هذه الفترة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ أحمد صبري من كبار علماء وزارة الأوقاف ونشكر الزميل تطبيق المعداوي من هندسة الإذاعية. و الزميل عبد المنعم ابو السعود الإشراف الادائي ولكم ارقى واجمل امنياتي وتحياتي ثابت نور الدين والسلام الله عليكم ورحمه وبركاته فتوقدوا فتوقدوا واخذوا القياة غدا القرآن الكريم من القاهرة قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة وبركاته ورحبوا ضيفنا الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم عميد كلية الصورة الدين جامعة أعزب أسود مرحمة مختار. أهلاً أستاذ ومرحبا. الحق سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم في الآية الثامنة والستين بعد المئة من صورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم اللوتة إن كنتم صادقين صدق العظيم دكتور إذا تحدثنا في هذه الحلقة عن عنوان هام العلاقة بين البلاء والدعاء في البداية ماذا نقول في فحوة هذه الآية تحت هذا العنوان بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر الآية الكريمه الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا كل فذروا عن أنفسهم موتهم كنتوا صادقين ظاهر الآية أن المقادير لابد من وقوعها. لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما ورد عند الحكم وغيره لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواه الترمذي بسند حسن والمراد بالقضاء هنا الامر المقدور والمعنى ان ما يخافه العبد من نزول المكروه به ويتوقاه اذا وفق للدعاء دفعه الله سبحانه وتعالى فتسميته قضاء مجاز على حسب ما يعتقده الانسان والتوفيق بين الآية والحديث أن المراد بالقضاء الذي يدفع الدعاء هو القضاء المعلق في اللوح المحفوظ المكسوف للملائكة وليس القضاء المبرأ أن يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يعني المعبر عنه بأم الكتاب نعم فيكون الدعاء والبر